بل هو الحق من ربك لتذر قوم ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم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 قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ وَلَوْ تَرَى ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا جهنم من الجنة والناس من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُسوا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاجيع دعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ مَأْوَى رَ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَأُعِيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 وجعلنا منهم أئمته يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخْتَلِفُونَ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 إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أَفَلَا يُبَصِّرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنَّمْ صَادِقِينَ